وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. فلما جاءها نودي أم برك من في النار ومن حولها.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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا واستيقنتها أنفسهم ظلما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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا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 قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِن يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملاء أفتوني في أمري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 مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها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 فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ربي وني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أَمْ تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك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 قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إن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 قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 قالوا تقاسموا بالله لن بيت له وأهله ثم لن قولا لودجه ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون وמכروا وَهُمْ وמכرنا مكرًا وهم لا يشعرون فالنظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لقوم يعلمون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 دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله خير أما أم يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة Ma كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا عللها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إلىهم مع الله بل أكثرهم لا يعلم أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض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 فَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْءِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ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 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ منها عمون وقال الذين كفروا لقد وعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ نُبِيٍّ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 innaka la tusmi'ul mauta in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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ اياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه نها رب صرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم في الصور ففزع من في السماوات ومن في من شاء الله ve kül nate odağı sun Allahı بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فما ربك بغافل عما تعملون